بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس طورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زورت وإذا الموهودة سغلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء خشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسمه الخم الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند في العرش مكين مطاعا ثمأ بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بغنين فما هو بقول شيصان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ان يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب